كن القاهرة أصوات من مصر تربعت على عرش التلاوه من عصر إلى عصر. قالوا ان القران قد نزل في مكه وقرئ في مصر قرأ في مصر شيرين لطفي تقديم ميادة السعيد إخراج هبة حربي الشيخ حجاج الهنداوي أعلام تلاوة القرآن البارزين رطل الشيخ حجاج الهنداوي القرآن الكريم أمام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 1998 ميلادية بعد فوزه بالمركز الأول بمسابقة وزارة الأوقاف المصرية لتلاوة القرآن الكريم ولد عام 1976 ميلادية في الثاني عشر من شهر يناير بقرية بهورموس مركز إمبابا بمحافظة الجيزة تعلم الشيخ قراءة القرآن في سن مبكرة حيث بدأ في الحفظ في السابعة من عمره وأتم حفظ القرآن بحول الله في الثانية عشرة من عمره وكانت أساتذته في هذه المرحلة الشيخ حسين عبد يوسف والشيخ صبحي أحمد عبد العزيز وأخوه الشيخ عيد الهنداوي أستاذ القرآن والقراءات توجه القارئ حجاج الهنداوي إلى تجويد أحكام التلاوة إجادة فائقة على يد الشيخ عبد العاطي محمود طعيمة الشهير بالشيخ عاطية طعيمة وبعد أن أتم الشيخ الدراسة في معهد القراءات بالقاهرة تقدم إلى الإذاعة المصرية كقامة عام 2000 بفضل تشجيع الشيخ أبو لعنين شعيشة رئيس لجنة اختبار القراء بالإذاعة وبفضل ترشيح من الإذاعي الكبير محمود السعدني وقد من الله تعالى عليه باكتياز جميع مراحل الاختبار وتمعتمده قارئا بالإذاعة والتلفزيون بالاحتفالات والجمعة والفجر مباشرة. بالإضافة إلى مشاركة الشيخ في الكثير من المحافظات كانت له رحلات عديدة خارج نطاق مصر فقد سافر إلى ماليزيا عام 2000 وأختير ضمن بعثة مصر في المسابقة الدولية للقرآن الكريم كما سافر الشيخ حجاج الهنداوي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثلاث مرات وإلى بعض الدول الإسلامية وغير الإسلامية حيث سافر إلى كندا، اندونيسيا، بريطانيا، باكستان وطايلاند ورغمنا <تصفيق> في مصر. هذه تحيات شيرين لطفي، ميادة سعيد، وهبة حربي.